يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشبل لديك شفي سرى ابل الحسن الهادي لعلكم تهبون بالاجد والاقبال والذلف ذا وصلت فاحرم قبل مدخله ملبيا واسعيا حوله وطفي حتى إذا قف كسبعا حول قبته تامل الباب تلق وجهه فقفي وقل سلام من الله سلام عليه علي السلامي شرفي وقل سلام من الله السلام على اهل السلامي واهل العلم والشرفي يا صاحب القبه البيضاء في النجفي يا صاحب القبه البيضاء في النجفي سيتك يا مولا من بلدي واستمسكا من حبال الحق بالطرفي رجو بانك يا مولا يتشفع لي وتسقيني من رحيق شفيا الهافي لانك انت الذكر فمنعلق بهايا في بانك العوره وثقا فمن علقت بها يده فلن يشقى ولم يخفي يا صاحب القبه البيضاء افن يا درع ابل حسن الهادي علفه تعبون بالقدم والاقبال والذلفي الحسناء ذات اليات على مريض شفي من سقم هدا فيه شأنك شأن غير منتقص وان نورك نور غير منكسف يا صاحب القبة البيضاء في النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفيه سروى بل حسن الهادي لعلكم تعلمون بالاجر والاقبال والذل في سرول من تسمع النجوى لديه فمن يزرع في الوفل <تصفيق> لديناك